بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فرعون على في وَجَعَلَ وجعل أهلها يَسْتَضْعِفُ يستضعف مِنْهُمْ منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم كَانَ كان من المفسدين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 وأوحينا إلى أم موسى أن نرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رد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 in het kader het leven van het leven van het leven van het leven van het leven van wij harwam nee ali, hilmer robu, jammu, kobelu, fekolet, helladullu, kumala. Eli bijtij, ek fullu ne hulekum, humlehune, ila. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستواتيناه آتيناه حكما وعلما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 Ola, hè, mijn naam is in de kieën, toni in de hoo, ado, om, om, om, انعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين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 لأياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ القوة أمد قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وَجَدَ عَلَيْهِ أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما خلت إلي من خير فقيد، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يوم قالتن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جا وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين قال اني اريد ان كحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضي موسى لجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثور يا نستنا رالعل يا منها بخبر و جذوت من النار لعلكم تصلون فلما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 تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيض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 قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوني واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي, معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء we hebben een beetje een beetje een beetje een beetje een وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدير ومن تكون له عاقبة الدير إنه لا يفلح الظالمون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 we gaan We gaan eromheen beginnen. En we gaan eromheen beginnen. En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 ولكن ما كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 Rolose hedenieterwaar, rool, rool, inna bikulling kefiro. Olfatu bikitabim, mijn dilehio, eh, de min humane. Ete bierho in kun, tomsla,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 وَلَقَدْ وصلنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قبله هم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلِى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحق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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ في أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوْ عليهم آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مهلك الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا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 كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي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 ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَرَأَوْا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين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 لا إله إلا هو له الحمد فيلا ولا آخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم الْقِيَامَةِ من إله غير الله يَأْتِيكُم بضياء أَفَلَا تسمعون قل رأيتمون إن جعل الله عليكم النهار سرمدا لا يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلِمُونَ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَيْ عَلَيْهِمْ وَآَنْ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 الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله من لا اله الا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون ألف لام ميم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون